دعاء من خشي أن يصيب شيئا بعينه إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليدع له بالبركة فإن العين حق